واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضروا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا من افتراه وأعانه عليه, واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا اساقير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل أزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان, غفورا رحيما إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أزل إليه, إليه ملك فيكون معه نذير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 منها مكان ضيق مقرولين مقرولين دعوا هنالك ثبورا لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة لا تدع اليوم ثبورا واحدة ودع ثبورا كثيرة قل أذلك خير أم جن الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرة لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعد مسؤولا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِيَ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُلَاءَ أَمْ هُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من أولياء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 من المرسلين إلا إنهم إلا لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون رقانا لولا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 وكفى بربك هاديا ونصيرا وَقَالَ الذين كفروا لولا نزل عليه الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً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 وَإِذَا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بَعَثَ الله رسولا إِن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا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 ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى اكثر الناس الا كفورا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 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما